ने वने वणੇ वरण वरणੇ वरण वरणੇ वरे लानेवस्मार अस्मार गना दुमते वरण वण Абонирайте للهواء والمي صبيرني بلاها <تصفيق> قالولي بدنا نجوزك ما قدر اسبر بلاها قالولي بدنا نجوزك ما قدر مثل الهواء والمي شي صبيرني بلاها يرني بلاها قالوا لي بتننجو بكشي صب بلاها مثل الهاوى والمية مقداراس قرب لاها دي ورني ورني دي ورني ورني دي ورني ورني ورني دي ورني, ورني دي لاني يسعي بالفرقة بيان وبيانك الله لا وفق اليسعي بالفرقة بيان وبيانك ايه ماس شامل نايل تامت لا فيبني بحظيناك دي ورني ورني ورني دي ورني ورني دي Абонирайте